ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ مُّخَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لكم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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده مَا يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين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 وَما ي يُريد فيِيهِ بِإِخَادٍ بِضُلمِ مقُهُ مِ عَذاابِ لين وَإِذضَ وَإِنَّ لضْرهمَ مكَان البَْيتِ عََّ كُشِرك بِشيَيْئ أطاعر البَيتَ للِطائ فينَ وَالقائِمِينَ وَرُك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 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَقْضُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْذَرُ رَبَّهُ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 يَقُو ولكل امة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بينة الانعام فإلهكم فَلَهُ واحد فله أسلموا وبشر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 فإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَانَهُ إِلَّا الْتَّقْوَى منكم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 ومكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معقلة وقصر مشيد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 الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريتهم منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين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 لا تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 فَأقيمُ الصَّلا تَواتُ الزَّكَ تَوعتَصم بالِل وَْتَصمُ بالِلههِ بالله هو مَوولكُمْ فَنِحَّ المَوْول وَنِعمًَا النَّصم